بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 يُطَلِّقُكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ دَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ تَيِّبَاتٍ 121. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 122. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 119. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون 110. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 119. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 110. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 121. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 122. تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين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 وَمَضَىٰ يَمَنَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ بِهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ